بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجال السماع كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعه ملكلامية الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر المساطي يقول رحمه الله الوجه الخامس والثلاثون أن يقال إن الصحابة والتبعين وسائر سلف الأمة وأئمتها وأئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية وغيرهم من طوائف المتكلمين من المرلئة والشيعة وغيرهم على إثبات هذه الصفات الخبرية وباقية الصفات الصفاتية النفات لها في الصفات التي يسمونها الصفات العقلية كالحياه والعلم والقدرة لكن من هؤلاء صفاتية من يجعل تلك الصفات الخبرية صفات معنوية أيضا قائمة بالمنصوف مثل هذه وإنما يفرق بينهما لافتراق الطريق التي به علمت فتلك علمت مع الخبر الصادق بالعقل وهذه لم تعرف إلا بالخبر وأما السلف والآئمة وأهل الحديث وائمه الفقاء والصوفية وطوائف من أهل الكلام فلا يقولون إن هذه من جنس تلك لا يسمونها أيضا صفات خبرية لأن من الصفات المعنوية ما لا يعلم إلا بالخبر أيضا فليس هذا مميزا لها عندهم ومنهم من يقول هذه معلومة بالعقل أيضا وعلى القولين سواء كانت صفات عينية أو معنوية فيقار بنا المعلوم أن الموجودات في حقنا إما أجسام كالوجه واليد وإما أعراض كالعلم والقدرة فإذا كان أهل الإثبات متفقين على أن العلم والقدرة كلاهما ثابت لله على خلاف ما هو ثابت للمخلوق، وإلا لم يكن في ذلك نفي لحقيقته ولا تمثيل له بالمخلوق، فكذلك إذا قالوا في هذه الصفات إن نثبتها على خلاف ما هو ثابت للخلق، أو لا فرق بين ثبوت ما هو عرض فينا مع كونه غير مماثل للأعراض، وبين ما هو جسم جسم فينا مع كونه غير مماثل للأرسام، بل يقال من المعلوم المتفق عليه بين المسلمين. أن الله حي عالم قادر مع كونه ليس مثل الأحياء العالمين القادرين بل لا خلاف بين أهل الإثبات أنه موجود مع كونه ليس مثل سائر الموجودات بل العقل الصريح يقتضي وجود موجود واجب قديم ويقتضي بأنه ليس مماثرا للموجود المحدث الممكن وإلا للازم أن يجوز على الواجب ما يجوز على المحدث أثباء وائل العقل يعلم أن من الموجود وجودا واجبا وأنه ليس مثل الموجود الممكن فالذي يثبتونه في جميع الصفات المعلومة هو من جنس ما يثبتونه في الذات وذلك أمر بين بأدنى تامل معلوم بالعقل الصريح فليس المحكي عنهم في ذلك إلا ما اتفق العقلاء على نظيره وما هو ثابت معلوم بصريح العقل وإن قال بقية الطوائف بينهم نزاع في ذلك قيل له والحنابلة أيضا بينهم نزاع فمنهم من ينفي هذه الصفات ويوجب تأويل النصوص ومنهم من يجوز التأويل ولا يوجبه ومنهم من يفوض معنى النصوص مع نفي ومنهم من لا يحكم فيها بنفي ولا إثبات وهذه المقالات هي الممكنة الموجودة في غيرهم وأما قولهم إنهم يصرحون بأن نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق فلا ريب أنهم يثبتونه كذلك وإلا لزم التمثيل والتشبيه المنفي بالعقل والشرع لكنهم لا يقولون نثبت معنى الجوارح والأعضاء ولكن نثبت المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع قوله فاثبتوا لله وجها بخلاف وجوه الخلق ويدا بخلاف ايدي الخلق ومعلوم ان اليد والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لا يقبله الوهم والخيال فاذا عقل اثبات ذلك على خلاف الوهم والخيال فاي استبعاد في القول بانه تعالى موجود وليس بداخل العالم ولا خارج العالم وان كان الوهم والخيال قاصرين عن ادراك هذا الموجود يقال له اكثر ما في هذا أنهم أثبتوا ما لا يعلمون حقيقته لقيام الأدلة الشرعية عليه وهذا لا محذور فيه كما أثبتوا ما أخبر به من الجنة والنار وما فيهما والملائكة وصفاتها وهم لم يعلموا حقيقة ذلك فهم عن معرفة حقيقة الخالق أبعد وأما إثبات ما ليس بداخل العالم ولا خارجه فإنه ممتنع في الفطرة البديهية والفرق واضح بين عدم العلم وبين العلم بالعدم فأين إثبات شيء يعلم على سبيل الجملة ولا تعلم حقيقته على التفصيل من إثبات شيء يعلم بالبديهة انتفاؤه بل لو علم انتفاؤه بالنظر لم يجز إثباته فكيف إذا علم بالبديهة ولم يرد بثبوته خبر ولا نقل ثبوته عن أحد ولا نقل ثبوته عن أحد من السلة والأئمة؟ وأما ما أثباتوه فلم يعلم انتفاؤه لا ببديهة ولا بنظر باتفاق عقلاء الطوائف والرازي من أقوى الناس بذلك صرح في غير موضع من كتابه كالمحصل والتفسير وغيرهما بأنه لا يجوز نفي ما لا يعلم ثبوته من الصفات وأن الظاهريين من أصحابه ينفون ما لم يقم دليل على ثبوته ورد ذلك فإن ما لم يقم دليل بثبوته وعدمه لا يجوز نفيه ولا إثباته وصرح بأن هذه الصفات الخبرية كالوجه واليد التي أثبتها الأشعري وغيره من أصحابه إنما لم يثبتها لعدم دليل ثبوتها لا لدليل عدمها وزعم أن أدلة الشرع لا تثبتها فلا يجوز إثباتها وأما ثبوت صفات في نفس الأمر لم نعلمها فإنه لا ينفي ذلك ويخطئ من ينفيه وهؤلاء يدعون ثبوت صفاته في نفس الأمر ثم إذا قال أحدهم إن لا نعلم كيفيتها أو لا نعلم كنهاها وحقيقتها كان هذا كقوله في الذات ولو قال أقلهم علما إن لا نعلم معناها لم يكن عدم علمه بالمعنى مانعا من ثبوته في نفس الأمر فأين عدم العلم بالشيء إلى العلم بعدمه وهذا الذي ذكره عن ظاهري أصحابه هو وإن كان قول ابي المعالي الجويني وغيره وقد نقل الإجماع فيه وهو مما يقوله أبو الوفاء ابن عقيل ونحوه فالصواب هو الذي ذكره أبو عبد الله الرازي وهو الذي عليه المحققون وهو أحد قوليه ابن عقيل بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية حيث قال فصل عجيب يخفى على كثير من الأصوليين وذلك أنه كما لا يجوز الإغراق في الإثبات مجاوزة لما إثبته الشرع وذل عليه كذلك لا يجوز الإغراق في النفي ولا الاقدام على نفي شيء عن الله إلا بدليل لأن النفي أيضا لا يؤمن معه إزالة ما أوجب له سبحانه فالنفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل فكما إن إثبات ما لا يجب له كفر فنفي ما يجوز عليه خطأ وفسق ومثل ذلك أن يغرق هؤلاء الخطباء والقصاص في نفي النقائص عنه ثم يدرجون فيها نفي ما وردت به السنن ويقولون ليس بفوق ولا تحت ولا يدرك ولا يعلم ولا يعرف ولا ولا فربما ساقوا في نفيهم نفي صفة وردت بها السنة قلت وهذا الصواب وهذا هو الصواب عند السلف والإمة وجماهير المسلمين أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات فكيف ينفى, فكيف ينفي بلا دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري بل كيف يقال ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات يجب نفيه أو يجب القطع بنفيه ثم يقال في القطعي إنه ليس بقطعي فهذه المقدمات الفاسلة هي وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب المرسلين وانما اعتمد على ذلك أبو المعالي لما خالف ائمته في إثبات صفة اليد وغيرها فقال في إرشاده فصل ذهب أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة صفات ثابتة للرب والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل قال والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود قال صاحبه أبو القاسم النيسى غريو الأنصري شارح الإرشاد شيخ أبي الفتح الشهر صاحب الميلل والنحل ورهاية الإخدام وعرضهما هذا ما قاله الإمام واعلم أن مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الإله سبحانه ونحوه قاله عبد الله بن سعيد وما للقاضي أبو بكر في الهداية إلى هذا المذهب قلت هو قول القاضي في جميع كتبه كالتمهيد والإبانة وغيرهما قال أبو القاسم النيسابوري وفي كلام الأستاذ أبي إسحاق ما يدل على أن التثنية في اليدين ترجع إلى اللفظ لا إلى الصفة وهو مذهب أبي العباس القلندسي قال الأستاذ أما العينان فعباره عن البصر وكان في العقل ما يدل عليه وأما اليد والوجه فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهما قال قائلون قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين يقع باحداهما الاصطفاء بالخلق وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكلم والإفهام لكنه لم يكن في العقل دليل على تسميته فورد الشرع ببيانها يسمى الصفه فورد الشرع ببيانها يسمى الصفة التي يقع بها الاستفاء بالخلق يدا والصفة التي يقع التقريب في التكليم وجهه وقالوا لما صح في العقل التفضيل في الخلق والفعل بمباشرة والإكرام والتقريب والإقبال وجب إثبات صفة له سبحانه يصح ما قلناه من غير مباشرة ولا محاذا فورد الشرع بتسمية إحداهما يدا والأخرى وجها ومن سلك هذه هي الطريق قال لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكثر منه وما زاد عليه من جهة الأخبار فطريقة الآحاد التي لا توجب العلم ولا يجوز بمثلها إثبات صفة القدم وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب العلم كان متاولا على الفعل قال وقال آخرون طريق إثباتها السمع المحض ولم يكن للعقول فيه تأثير فإذا قيل لهم لو جاز ورود السمع بإثبات صفات لا يدل العقل عليها لم يأمن أن يكون لله صفات لم يرد الشرع بها ولا صارت معلومة ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان أجمع لله تعالى اذ لم تكن واحدة منها شبيهة بصفته كان جوابهم أن يقولوا لما أخبر الله المؤمنين بصفاته الكاملة له حكم لهم بالايمان بكماله عند المعرفة بها لم يجوز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى معرفتها لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنا يستحق المرح إذا لم يكن عارفا بالله معنا وبصفاته أجمع فلما وصفهم بالإيمان عند معرفتهم لما ورد من الشرع ثبت أنه لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع قال الأستاذ أبو اسحاق والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن المعنى قال أبو المعالي فمن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلى أنها زائلة على ما دلت عليه ذي العقول استدل بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وذكر لهم قرروا ذلك بتخصيص آدم بالخلق وبأنه ثن اللفظة وكلاهما يمنع من حمله على القدرة وتكلم على ذلك إلى أن قال والذي يحقق ما قلناه أن الذي ذكره شيخنا أبو الحسن والقاضي ليس يوصل إلى قطع بإثبات صفتين زائدتين على ما عداهما من الصفات ونحن وإلا لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية لا يدل مقتضى العقل عليها وإنما يتوصل إليها سمعا فبشرط أن يكون السمع مقطوعا به وليس فيما استدل به الأصحاب قطع والظواهر المحتملة لا توجب العلم وأجمع المسلمون على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع وليس في اليدين على ما قاله شيخنا نص لا يحتمل التأويل ولا إجماع وإنما في ذلك أجلة عقلية فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه يعني القدرة والظاهر من لفظ يدين حملهما على دارحتين فإن استحال حملهما على ذلك ومنع من حملهما على القدرة أو النعمة أو الملك فالقول بأنها محمولة على صفتين قديمتين لله زائدتين على ما عداهما من الصفات تحكم محض قال أبو المعالي وأما العينان والوجه فقد اختلف جواب شيخنا أبو الحسن في ذلك فقال مرة هما صفتان على نحو ما قال في اليدين وقال مرة العينان محمولتان على البصر وهذا أظهر قوليه وعليه حمل الأعين في قوله تجري باعيننا أي تجري السفينة بمرأة منا وقيل بحفظنا وحمل الوجه على وجود الباري واستدل على ذلك بقوله تعالى ويبقى وجه ربك والباقي بعد فناء الخلق هو الله قال أبو المعاري وهذا هو الصحيح من جوابيه عندنا وإنما اختلف جوابه من حيث كان التعليق بالظاهر في اليدين اظهر قال ابو القاسم النيسابوري وقول ابي الحسن في ان الوجه صفة زائدة على الوجود اظهر وقوله في العينين أن المراد بذلك البصر اظهر قال ابو المعالي ومن سوغ من اصحابنا اثبات الصفات بظواهر هذه الايات الزمه بثبوت كلامه ان يجعل الاستواء والنزول والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر وان لم يبعد تاويلها فيما يتفق عليه لم يبعد أيضا طريق التأويل فيما ذكرنا قال أبو القاسم هذا ما قاله الإيمان وقد رأيت في بعض كتب الأستاذ أبي إسحاق قال ومما ثبت من الصفات بالشرع الاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة بقوله الرحمن على العرش استوى وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا ومما ثبت بالأخبار الصحيحة النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وقوله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه راعة الحديث قال وأجمع أهل النقل على قبول هذين الخبرين وما هذا وصفه كان موجبا للعمل وقبولا في مسائل القطع وهذا ما ذكره الأستاذ في هذا الكتاب قال أبو القاسم ولا نظن بالاستاذ أبي إسحاق أنه اعتقد أن النزول والمجيء والإتيان من صفات ذات الإله سبحانه فإنه سبحانه لا يوصف بهذه الأوصاف في أزله ويستحيل قيام حادث بذاته فما حكيناه عنه أنه قال وإما يثبت في الصفات بالسمع كذا وكذا فيحتمل أنه أراد بذلك صفات الأفعال ويحتمل أنه أراد به الصفات الخبرية التي لا بيان لها أكثر مما ورد به الخبر قال وقال الأستاذ أبو بكر يعني ابن فورك من أصحابنا من قال الاستواء وصف خبري لا مجال للعقل فيه وكذلك الفوقية والواجب أن يتوقف في ذلك إلى أن يرد بمعناه خبر قال وهذا مذهب أئمة السلف وقد روي عن أم سلمة أنها قالت الاستواء ثابت بلا كيف وهذا قول مالك ابن أنس والأوزعي وغيرهما من الأئمة وحكى شيخنا أبو الحسن قولين لأصحابنا في الاستواء أحدهما أنه من صفات الذات والثاني أنه من صفات الأفعال فمن صار إلى أنه من صفات الذات اختلفوا فيه فصار الأكثرون منهم إلى أن الاستواء على العرش وهو العلو عليه من جهة القهر والغلبة والانفراد بنعوت الجلال وهذا المعنى وإن كان مدركا بالعقل ولكن تسميته بالاستواء مستقات من الخبر قال أبو الحسن من قال الاستواء صفة الذات فإنه سمى الله به حين خلق العرش لأجل أن الاستواء يقتضي تقريبه إليه ليستوي عليه ولم يكن في الأزل غير الله فلم تكن تسميته به قال وقال بعض المتأخرين من أصحابنا ويمكن أن يقال لم يزل كانت له صفة الاستواء مطلقة بمعنى أنه على صفة يصح بها الاستواء على العرش إذا خلقه كما يقول لم يزل الله قادرا وإن كان تعلق القدرة بالأحداث يختص بحال الحدوث وصار آخرون إلى أن الاستواء صفة خبرية يتوقف في معناها إلى أن يرد خبر ببيانها قلت ما نقله من لفظ الأشعري فمعروف وما فسره قال وقال الإمام يعني أبل معالي وكنا على الإضراب عن الكلام على الظواهر فإذا عرض فنشير إلى جمل منها في الكتاب والسنة وقد صرح بالاسترواح إليها المجسمة وأصحاب الظواهر قال وأجمع المسلمون على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل فيها إلى قطع بعقل أو سمع قال وأجمع المحققون على أن الظواهر يصح تخصيصها أو تركها بما لا يقطع به من أخبار الآحاد والأقيسة وما يترك مما لا يقطع به كيف يقطع به قلت هذا الإجماع الذي ذكره أبو المعالي مرتين هو الذي ذكره أبو عبد الله الرازي وغيره عن الظاهري من أصحابه وبيّن أنه فاسد والذي قاله الرازي هو الذي عليه جماهير الناس من المتقدمين والمتأخرين قد صرح أئمة السلف بذلك وإن ما لم يعلم ثبوته ولا انتفاؤه من الصفات لا ننفيه ولا نثبته والإجماع الذي ذكره أبو المعالي لا أصل له بل لم يقل ما فيه الإجماع أحد من أئمة المسلمين لا من الفقهاء ولا أهل الحديث ولا السلف وإنما قال هذا ابتداء من قاله من المعتزلة واتبعهم على ذلك طائفة ممن احتذى حدوهم في الكلام من الأشعرية وغيرهم وذلك لأن من أصلهم أنهم يقولون إنهم عرفوا الله حق معرفته وعرفوا حقيقة ذاته فعلموا ما يوصف به نفيا وإثباتا فلو جوزوا أن يكون له صفة لا يعلمون نفيها ولا إثباتها بطل هذا الأصل وهذا الأصل قد خالفهم فيه أبو المعالي كما خالفهم فيه ائمته وضرار بن عمر وهم المخالفون فيه لسلف الأمة وإمتها وسائر أئمة العلم والدين وقد حكينا ذلك في غير هذا الموضع وأن أبل المعالي قال لا شك في ثبوت وجوده سبحانه فاما الموجود المرسل من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمحال قال ولكن ليست تتطرق إليها العقول ولا هي علم هجمي ولا علم مبحوث عنه غير أن لا نقول إن حقيقة الإله لا يصح العلم بها فإنه سبحانه يعلم حقيقة نفسه وليس للمقدور الممكن من مزايا العقول عندنا موقف ينتهي إليه ولا يمتنع في قضية العقل مزية لو وجدت لقتضة العلم بحقيقة الإله وقد تقدم أن هذا قول وإمة أصحابه كالقاضي وغيره وهذا تصريح منه بأن لله صفة تميزه عن غيره لا تعلم بالعقول لا بضرورة ولا نظر وصرح بإمكان علمنا بها إذا أعطينا مزية نعلمها, ب... نعلمها بها وقد حكى هو عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال حقيقة للإله صفة تامة اقتضت له التنزه عن مناسبة اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان وذكر عن القاضي أبي بكر أنه ذكر مذهب ضرار أن لله مائية لا يعلمها في وقتنا إلا هو وأن القاضي قال لا بعد عندي فيما قاله ضرار فإن الرب يخالف خلقه بأخص صفاته فيعلم على الجملة اختصاص الرب سبحانه بصفة يخالف بها خلقه ولا سبيل إلى صرف الأخص إلى الوجود والقدم ولا شك في امتناع صرفها إلى الصفات الحقيقية وأن القاضية تردد في أن الذين يرون, أن يرون الله سبحانه في الدار الآخرة هل يعلمون تلك الصفة التي يسميها أخص وصفه وسماها ضرار مائية وذكر عن طائفة من الكرامية أنهم اثبتوا لله مائية وكيفية فقد يقال إذا كان أبو المعالي قد أوجب ثبوت صفة لله يمتنع علمنا بها الآن كيف يصح أن يقال علمنا جميع ما يثبت له وينفى عنه من الصفات وإذا كان, وإذا كان قول طوائف بثبوت صفات له لا تعلم وتجوز ذلك كيف يحكي إجماع المسلمين على خلاف ذلك هذا تنقض منه في كتبه وقد يقال لم يتناقض لأن الذي نفاه بالإجماع تغليل صفة مجتهد فيها لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع وهو هنا قاطع بما أثبته لا مجوز له فلا تناقض وقد يقال بل إذا وجب إثبات حقيقة لا تعرف لم يمتنع أن يكون لتلك الحقيقة صفة لا تعرف فالجزم بنفي ذلك مع الجزم بثبوت تلك الحقيقة تناقض وسواء كان تناقضا أو لم يكن تناقضا فبطلال هذا الإجماع الذي ادعاه ظاهر لكل من له من العلم أدنى نظر وإنما هو كثير الاستغراق في كلام المعتزلة وأتباعهم قليل المعرفة والعناية بكلام السلف والأئمة وسائد طوائف الإسلام من أهل الفقه والحديث والتصوف وفرق المتكلمين أيضا فحكى الاجماع كما يحكي أمثال هذه الاجماعات الباطلة أمثال هؤلاء المتكلمين ولو كان الأمر كما ادعاه فدعواه أن دلالة القرآن والأخبار على ذلك ليست قطعية يخالفه في هذه الدعوة ائمه السلف وأهل الحديث والفقه والتصوف وطوائف من أهل الكلام من أصحابه وغيرهم فإن عندهم دلالة النصوص على ذلك قطعية وأما الأخبار فمذهب أكثر أصحابه أنها إذا تلقيها بالقبول أفادة العلم كما تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي إسحاق وهو الذي ذكره ابن أبو بكر بن فورك وهو معنى ما ذكره الأشعري في كتبه عن أهل السنة والحديث وذكر أنه قوله وأن الإيمان بموجب هذه الأخبار واجب وإذا كان يمكن أن يكون له صفات لا تعلم بمجرد العقل وكان كثير من المثبتين لهذه الصفات الخبرية من أئمته ومن الحمبلية وغيره يثبتون ما لا يعلمون معناه أو ما لا يعلمون حقيقته ولم يثبتوا ما يعلمون انتفاءه ظهر ما تقدم من الجواب من الفرق بين ما يعلم امتناعه وهو وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه وبين ما لا تعلم حقيقته كهذه الصفات عند هؤلاء. الوجه السادس والثلاثون أنما ما أثبته من الصفات جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وإمتها وقد تقول طوائف إن العقل أيضا يجب ثبوت أصل هذه الصفات وإن لم يثبتها مفصلة كما أنه في العلو يعلم علوه لكن لا يعلم كيفيته وما نفوه من كون الخالق ليس داخل العالم ولا خالجة جاء فيه الإثبات في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وإمتها مع حكم العقل الصريح به فهم في كلا الموضعين أمنوا بالله وكتبه ورسله وأقروا ما شهدت به الفطرة وما علمه العقل الصريح وأقروا بموجب السمع والعقل ولم يكونوا من أصحاب النار الذين يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فإن هذا بمن خالف صريح العقل بإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه وخالف مع ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإمتها ونفى مع, مع ذلك الصفات التي أثبتتها النصوص المتواترة والإجماع السلفي وعلم فساد نقيضها بالعقل الصريح أيضا بأن الله لا مثل له وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم كما أنه قد يحصل العلم بأنه ليس مماثلا للخلق بل مخالف له قبل العلم بأنه مباين للعالم ممتاز عنه منفرد. ان باب الكيف غير باب الكم وباب الصفة غير باب القدر واذا كانت المباينة بالقدر والجهة تعلم بدون هذه علم انها ايضا ثابتة وان كانت تلك ايضا ثابتة وأنه مباين للخلق بالوجهين جميعا بل المباينة بالجهة والقدر أكمل فإنها تكون لما يقوم بنفسه كما تكون لما يقوم بغيره لأن عدم قيامه بنفسه يمنع أن يكون له قدر وحيز وجهة على سبيل الاستقلال ومن هنا تبيننا الوجه السابع والثلاثون وهو أن من المعلوم أن مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضا سواء في ذلك مباينة الأجسام بعضها لبعض، والأعراض بعضها لبعض، ومباينة الأجسام والأعراض ثم الأجسام والأعراض تتباين مع تماثلها بأحيازها وجهاتها المستلزمة لتباين أعيانها وتباين مع اختلافها أيضا بتباين أحيازها وجهاتها مع اختلافها، كالجسمين المختلفين والعرضين المختلفين في محلين، وأدنا ما تتباين به الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الحيز كالعرضين المختلفين في محل واحد فلو لم يباين الباري, الب... الباري لخلقه إلا بمجرد الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الجهة والحيز والقدر لكانت مباينته لخلقه من جنس مباينة العرض العرض آخرى حال في محله أو مباينة الجسم للعرض الحال في محله وهذا يقتضي أن مباينته للعالم من جنس تباين الشيئين اللذين هما في حيز واحد ومحل واحد فلا تكون هذه المباينة تنفي أن يكون هو العالم في محل واحد بل إذا كان العالم قائما بنفسه وكانت مباينته له من هذا الجنس كانت مباينته للعالم مباينه للجسم الذي قام به ويكون العالم كالجسم وهو معه كالعرض وذلك يستلزم أن تكون مباينته للعالم مباينة المفتقر إلى العالم وإلى محل يحله لا سيما والقائم بنفسه مستغني عن الحال فيه وهذا من أبطل الباطل وأعظم الكفر فإن الله تعالى غني عن العالمين كما تقدم ومن هنا جعله كثير من الجهمية حالا في كل مكان وربما جعله نفس الوجود القائم بالذوات أو جعلوه الموجود المطلق أو نفس الموجودات وهذا كله مع أنه من أبطل الباطل وهو تعطيل للصانع ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى العالم ما يجب تنزيه الله عنه وهؤلاء زعموا أنهم نزهوه عن الحيز والجهة لأن لا يكون مفتقرا إلى غيره فأحوجوه بهذا التنزيه إلى كل شيء وصرحوا بهذه الحاجة كما ذكرناه في غير هذا الموضع فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا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 ومع هذا فولا يقرب الى الاثبات والى العلم من اثبات مباينه لا تعقل بحال وهو مباينه من قال لا داخل العالم ولا خارجه فان هذه ليست كشيء من المباينات المعروفه التي ادناها مباينه العرض للجسم او للعرض بحقيقته فان ذلك يقتضي ان يكون احدهما في الاخر او يكون كلاهما في محل واحد وإذا كان هؤلاء النفاة لم يثبتوا لهم مباينة تعقل وتعرف بين الموجودين علم انه في موجب قولهم معدوما كما اتفق سلف الامه وامتها على ان ذلك حقيقه قول هؤلاء الجهميه الذين يقولون ان ليس فوق العرش انهم جعلوه معدوما ووصفوه بصفه المعدوم يدل على ذلك أن هذا الرازي جعل مباينته لخلقه من جنس مباينته للحيز ولا يجب أن يكون موجودا كما تقدم فعلم أنهم أثبتوا مباينته للعالم من جنس مباينة الموجود للمعدوم أو من جنس مباينة المعدوم للمعدوم والعالم موجود لا ريب فيه فيكونون قد جعلوه بمنزلة المعدوم وهذه حقيقة قولهم وإن كانوا قد لا يعلمون ذلك فإن هذا حال الضالين الوجه الثامن والثلاثون أن يقال هم أنهم أثبتوا له مباينة تعقل لبعض الموجودات فالواجب أن تكون مباينته للخلق أعظم من مباينة كل لكل فيجب أن يثبت له من المباينة أعظم من مباينة العرض العرض ولمحله ومباينة الجوهر الجوهر وكذلك يختضي أن يثبت له المباينة والصفة التي تسمى المباينة بالحقيقة أو بالكيفية والمباينة بالقدر التي تسمى المباينة بالجهة أو الكمية فتكون مباينته بها في أين أعظم مما يعلم من مباينة المخلوق المخلوق إذ ليس كمثله شيء في شيء مما يوصف به وأما اثبات بعض المباينات دون بعضها فهذا يقتضي مماثلة المخلوق وأن يكون شبهه ببعض المخلوقات أعظم من شبه بعضها ببعض وذلك ممتنع يوضح ذلك الوجه التاسع والثلاثون وهو أن المباينة تقتضي المخالفة في الحقيقة وهو ضد الممثل، وحيث كانت المباينة فإنها تستلزم ذلك. فصل قول المؤسي وأمثاله معلوم أن الوجه واليد بالمعنى الذي ذكروه مما لا يقبله الوهم والخيال إن عنا بذلك ما يعرفه من مسمى ذلك لم يلزع فيه في يدعيه وإن دعا غير ذلك فيبين هذا. الوجه الأربعون وهو أن يقال له لا نسلب أن ذلك مما لا يقبله الوهم والخيال والدليل على ذلك أن القرآن والحديث سمعه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثلاثة وفي غيرها من العصار في جميع عمصار المسلمين وهو يتلى ليلا ونهارا والمؤمن يسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات ومن المعلوم أن أحدا من السلف والأئمة لم يتقدموا إلى من يسمع القرآن والحديث بأن يصرف قلبه وفكره عن تدبر ذلك وفهمه وتصوره ولا أمره أن يعتقد ان هذا المعنى منه ليس بمراد وإنما المراد بعض المعاني التي يعنيها المتاولون او المراد معنى آخر لا يعرف جملة ولا تفصيلا. ولا يميز بينه وبين غيره ولا يقال اكتفه في ذلك بسمع قوله ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم له سمية وقوله ولم يكن له كفوا أحد لأنه يقال الذي دلت عليه هذه النصوص هو الذي حكى عن أهل الإثبات التصريح بأن الثابت لله هو على خلاف ما يثبته للمخلوق فإن هذه المخالفة هي عدم مماثلة والنصوص تدل على ذلك فإذا كان ما دل عليه النصوص هو الذي حكاه عن أهل الإثبات فلو كان ذلك مردودا أو غير ممكن للقبول أو غير ممكن القبول في التوهم والتخيل مع أن ذلك غالب أو لازم لبني آدم لوجب أن يظهر إنكار ذلك ودفعه من عموم الخلق. الوجه الحادي والأربعون وهو قوله معلوم وهو قوله معلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لا يقبله الوهم والخيال إما إما أن يريد به المعنى الذي يذكره المتكلمة الصفاتية الذين يقولون هذه صفات معنوية كما هو قول الأشعري والقلنصي وطوائف من الكرمية وغيرهم وهو قول طوائف من الحنبلية وغيرهم وإما أن يريد بمعنى أنها أعيان قيمة بأنفسها فإن أراد به المعنى الأول فليس هو الذي حكاه عنه عن الحنبلية فإنه قال وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والابعاض فهم أيضا معترفون بأن ذاته مخالفة لسائر الذوات إلى أن قال في فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح صرحوا بأن نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق فاثبتوا لله وجها بخلاف وجوه الخلق ويدا بخلاف أيدي الخلق ومعلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لا يقبله الوهم والخيال فإذا كان هذا قوله فمعلوم أن هذا القول الذي حكاه هو قول من يثبت هذه بالمعنى الذي سماه هو أجزاء وأبعاض فتكون هذه صفات قائمة بنفسها كما هي قائمة بنفسها في الشاهد كما أن العلم والقدرة قائم بغيره في الغائب والشاهد لكن لا تقبل التفريق لكن لا تقبل التفريق والانفصال كما أن علمه وقدرته لا تقبل الزوال عن ذاته وإن كان المخلوق يمكن مفارقة ما هو قائم به وما هو منه يمكن مفارقة بعض ذلك بعضا فجواز ذلك على المخلوق لا يقتضي جوازه على الخالق وقد علم أن الخالق ليس مماثلا للمخلوق وأن هذه الصفات وإن كانت عيانا فليست لحما ولا عصب ولا دما ولا نحو ذلك ولا من هي جنس شيء من المخلوقات. فإذا كان هذا القول، فإذا كان هذا هو القول الذي ذكر أنه تنفيه الحنابلة وأن هذا هو الظاهر، فلو كان هذا مما لا يقبله الوهم والخيال، لوجب نفره من نفرة من سمع القرآن والحديث عن ذلك من الكفار والمؤمنين. وجب أن يكون المشركون يقدحون فيه بأنه جاء بما تنكره الفطرة وجب أن المؤمنين عوامهم وخواصهم يكون عندهم في ذلك شبهة وإشكال حتى يسألوا عن ذلك كما وقعت الشبهة عند من سمع ذلك واعتقد نفي هذا المعنى إذ يرى ذلك متناقضا وجب. أن علماء السلف وإمة الأمة يتكلمون بما ينفي هذا المرض ويزيل هذه الشبهة ويكون ذلك من أعظم الطاعات بل من أكبر الواجبات فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن هذا الذي ذكرته عنهم ليس هو مما ينكره الوهم والخيال ألا ترى أن, أن ما تقوله من أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه متى صرحت به لجمهور الناس تلقوه بالرد والإنكار؟ ولهذا كان الحذاق من أهل هذا القول يتواصل بكتمانه وإخفائه، وكان السلف والأئمة، وكان السلف والأئمة في ذلك يصحون به في المجالس العامة والخاصة، وهكذا الأمر فيما قبل شريعتنا، فإن التوراة فيها من هذا الباب نحو ما في القرآن، وكان موسى عليه السلام يبلغ ذلك لبني إسرائيل تبليغا عاما، والأنبياء بعده، ولم يكن بنو إسرائيل ينكرون ذلك. ولا كان الأنبياء يأمرونهم بترك ما فهموه من ذلك فلو كان الوهم والخيال يرد ذلك للعامة لكان يجب أن يكثر في العامة من يرد ذلك وهمه وخياله وإن كانت الخاصة فكذلك فلما لم يوجد في العامة ولا الخاصة من رد ذلك لكونه لا يمكنه أن يتصور خياله ووهمه علم بطلان ما ذكره إذ الذين ينفون ذلك يزعمون أن القياس دل على نفيه الوجه الثاني والأربعون أن جميع الناس من المثبتة والنفات متفقون على أن هذه المعاني التي حكيتها عن قسمك هي التي تظهر الجمهور ويفهمونها من هذه النصوص من غير إنكار منهم لها ولا قصور في خيالهم ووهمهم عنها والنفات المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم يعتقدوا انتفاءها لكونها مردودة في التخيل والتوهم. ولكن اعتقدوا أن العين التي تكون كذلك هو جسم واعتقدوا أن البارئ ليس بجسم فنفوا ذلك ومعلوم أن كون البارئ ليس جسما ليس مما تعرف الفطرة بالبديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة ولا بمقدمات بينة في الفطرة بل بمقدمات فيها خفاء وطول وليست مقدمات بينة ولا متفقا على قبولها بين العقلاء بل كل طائفة من العقلاء تبين أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم فساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله ويقولون بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما ومن المعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول وإلى وإن قال النفات إن هذا حكم الخيال والوهم فقد اتفقوا على أن الوهم والخيال يثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لا على قول نفاته فإذا كان الوهم والخيال يثبته كذلك بإقرار النفات فكيف تكون هذه الصفات منفية عنه في حكم الوهم؟ والخيال هذا خلف متفق عليه النفات والمثبتة بل على هذا التقدير يكون الوهم والخيال مقرا بما قاله أهل الإثبات في الذات والصفات دون ما قاله النفات وهذا أمر بين لا يتنازع فيه عاقلا الوجه الثالث والأربعون أن هذا الذي حكيته عن هؤلاء الذين قلت أنهم التزموا الأجزاء والأبعاد غايته أنهم يثبتون ما هو المنصوف الذي تسميه جسما وأنهم لا يجوزون عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والآفات ومضمون ذلك أنه جسم يمتنع عليه أن يوصف بما توصف به سائر الأجسام بل هو مختلف عنها في الحقيقة وكذلك ما ذكرته من أنهم يصرحون متى تمسكوا بآية أو خبر يوهي مظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح بأن نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق فأثبتوا لله وجهاً بخلاف وجوه الخلق ويدا بخلاف أيدي الخلق فهذا الذي ذكرته غاية أنه غايته أنهم يثبتون وجها ويدين مخالفا لوجوه الخلق وأيديهم كما يقال جسم لا كالاجسام ومن أوضح المعلومات أن إثبات هذا ليس مما يقبله الوهم والخيال بل الوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولا لمثل هذا كما تقدم تقريره غير مرة فإن الوهم والخيال يتصور أنواع من الأجسام كل جسم موصوف بضد صفات الآخر وكل جسم يجوز عليه أو يمتنع ما لا يجوز على الآخر أو لا يمتنع فيتصور الأجسام الموجودة ويقدر ما ليس موجودا وما يستحيل وجوده فكيف يقال إنه لا يقبل هذا يوضح هذا الوجه الرابع والأربعون وهو أنه إذا وصف له الملائكة وغيرهم بالوجه واليد ونحو ذلك مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه على صورته التي خلق عليها مرتين رأاه مرة وله ستمائة جناح، منها جناحان قد سد الأفق وروي أنه حمل قرى قوم لوط على ريشة من جناحه ونحو ذلك من الصفات العظيمة التي توصف بها الملائكة فإن الوهم والخيال يقبل ذلك مع علمه بأن حقيقتهم ليست مثل حقيقة بني آدم وأنهم ليسوا لحما وذما وعصما ونحو ذلك من أجسام الكائنة الفاسدة نعم قد يكون الضعيف الخيال منهم يكل خياله يكل خياله عن مثل ذلك كما يكل حسه عن رؤية الشعاع وعن سماع الصوت القوي ونحو ذلك ولهذا قال علي رضي الله عنه حديث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان في سنة لبعضهم ولهذا سأل بعضهم زير ابن حبيش عن حديث ابن مسعود في صفة جبريل وآل له ستموة جناح فلم يحدث به خوفا أن لا يحتمي له عقله فيكذب به فهذا وأمثاله كثير موجود في بني آدم تضعف قوى إدراكهم عن إدراك الشيء العظيم الجليل لا كون الوهم والخيال لا يقبل جنس ذلك ولكن لِأَجْلِ ما فيه من العظمة التي لم يعتد تصور مثلها ومن هذا الباب عجز الخلق عن رؤية الرب في الدنيا لا لمزناع رؤيته بل لعجزهم في هذه الحياة فأما أن يكون بني آدم ينكرون بوهمهم وخيالهم في جسم المخلوق أن يكون مخالفا لغيره وأنه يمتنع تماثلهما فليس الأمر كذلك فكيف ينكرون بوهمهم وخيالهم أن يكون الخالق غير مماثل للمخلوق مع كون الوهم والخيال لا يتصور موجودا إلا جسما أو قائما مجسم الوجه الخامس والأربعون أن الأجسام بينها قدر مشترك وهو جنس المقدار كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه وبينها قدر مميز وهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاته التي تمتاز بها عن غيره كما يعلم أن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدر مع العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء وإذا كان كذلك فالحس لم يدرك مقدارا مجردا ولا صورة مجردة ولم يحس قط إلا جسما المهي مهيئا له قدر يخصه وصفة تخصه والخيال إذا تخيل المحسوسات ومع هذا يمكنه تجريد المقدار عن الصفة فيشكل في نفسه قدرا معينا أو مطلقا غير مختص بصفة من الصفات وهو تقدير الأبعاد في النفس وإذا وصف له الملك فإنه يتخيل صورة مطلقة وأن لها وجها وآدا تناسبها من غير أن يتخيل حقيقتها فإن تخيل نسبة الصفة المخصوصة إلى الموصوف المخصوص أقرب إلى ما أحسه من تخيل قدر مطلق والتخيل يتبع الحسة فكلما كان أقرب إلى الحسي فكلما كان أقرب إلى الحس كان تخيله أيسر عليه. وهذا ونحوه مما يبين أن تصوير الخيال لما حكاه عن منازعيه من أيسر الأموخ بل لو قال إن التخيل لا يتصور إلا ما يكون هكذا لا يتصور وصفه بنقيض ذلك لكان هذا القول أقرب بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاء من أهل الإثبات والنفي اتفقوا على أن الوهم والخيال لا يتصور موجودا إلا متحيزا أو قائما بمتحيز وهو الجسم وصفاته ثم المثبتة تقال وهذا حق معلوم أيضا بالأدلة العقلية والشرعية بل بالضرورة وقالت النفات إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذي ذكرت أنهم يصفونه بالأجزاء والأبعاظ وتسميهم المجسمة فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه في الذات فصل التخيل والوهم الصحيح لا يتصور موجود معدوما فعلم أن إنكار الفطرة لذلك ورد التخيل والوهم له لما فيه من الأمور العدمية كالتناقض الذي فيه لا لعظمته في الوجود والذي واضح هذا أن كثير من الخطباء والقصص إذا أخذوا يصفون الرب ويعظمونه بهذه الصفات السلبية أخذت العامة الذين لا يفهمون حقيقة ما يقولون وإنما يستشعرون من حيث الجملة أن هذا تعظيم للرب يسبحونه ويمجدونه فلولا أنهم تخيلوا وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم كبير وإلا لم يكونوا كذلك فعلم أنهم لم ينكروه لما فيه من الأمور الوجودية بل هم يتخيلون الموجود العظيم في الجملة ولكن إذا فهموا حقيقة هذه الألفاظ وما تشتمل عليه من الأمور العدمية أنكرواه حينئذ وردتوا فطرتهم وذلك لأن السلب والعدم ليس فيه مدح اصلا ولا تعظيم فعلم أنه لا تعظيم فيها عند من توهمها ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون يعظمون الرب بشيء من ذلك ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في أثار الأنبياء وسلف الأمة وائمتها شيء من ذلك بل أعظم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الرب وتمجيده يوم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قابضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما روى ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عمر والحديث في الصحيحين والآية دلت على عظم قدر الرب الذي يقبض الأرض ويطوي السماوات وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة القدر بخلاف السلوب المحضة ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيديه وقبض كفيه أو قال يديه فجعل يقبضهما ويبسطهما ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله حتى نضغط إلى المنبر من أسفر شيء حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أن الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الارضين ثم يأخذهن وفي الصحيحين عن سعيد بن مسيب سلمة عن أبي غيرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك اين ملوك الأرض ورضى أبو الشيخ وغيره عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردالة في يد أحدكم وفي لفظ إنها لتغيب في يده حتى لا يرى طرفا الوجه السادس والأربعون قوله فأثبتوا لله وجها بخلاف وجوه الخلق ويدا بخلاف ايدي الخلق ومعلوم أن الوجه واليد بالمعنى الذي ذكره مما لا يقبله الوهم والخيال يقال لو لا نسلم أن هذا غير مقبول كما يقبل أشباهه وتوابعه بل قبول وجوه وايد لا تكون من جنس وجوه المخلوقين وايديهم من جنس قبول ذات لا تكون من جنس ذوات المخلوقين وسمع وبصر وعلم وإرادة لا تكون من جنس سامعهم وأبصارهم وعلمهم وإرادتهم شيئا فإن الذات عين قائمة بنفسها وهذه صفة لها ومنها وكل في ذلك ليس من جنس الاعيان المخلوقه وصفاتها التي لها ومنها وإن كان اللفظ متواطئا فيها وقول القائل إن الوهم والخيال لا يقبل ذلك في الوجه كقول غيره إن الوهم لا يقبل ذلك في العلم وهو قول نفات الصفات وهو كقول القائل إن الوهم والخيال لا يقبل ذلك في الذوات مطلقا عند كل من أثبت الذوات وليس له أن يقول فمقصود أننا متفقون على الإقرار بما لا يقبله الوهم والخيال فإن هذا باطل من وجوه أحدها أنه لا فرق بين العقل والاعتقاد والعلم والوهم والخيال والظن من هذا الباب الثاني أن مورد النزاع قد قيل إنه معلوم بالفطره انتفاؤه عقلا وموقع الإجماع ليس كذلك الثالث أن موقع النزاع معلوم للانتفاء بالوهم والخيال وموقع الإجماع إنما يقال فيه ان الوهم عاجز عنه كما بينا ذلك الرابع أن إثبات صفات لا تعلم كيفيتها لذات لا تعلم كيفيتها ليس ممتنعا في العقل ولا في الوهم والخيال إنما الممتنع ثبوت ذات القائمة بنفسها لا داخل العالم ولا خارجه الخامس أن إذا عرض على الفطرة وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه نفت ذلك وأكرته وقضت بعدمه وإذا عرض عليها وإذا عرض عليها يد ليست جسما كيد المخلوقين وعلم ليس عرضا كعلم المخلوقين لم يقضي بعدم فهمي ومعرفته أو بعلمه من وجه دون وجه ولهذا تنفر الفطرة عن الأول ما لا تنفر عن الثاني وتحرير الأمر أن يقال الوجه السابع والأربعون أن لفظ الجسم والعرض والمتحيز ونحو ذلك الفاظ اصطلاحية وقد قدمنا غير مرة أن السلف والإمة لم يتكلموا في ذلك في حق الله لا بنف ولا إثبات بل بدعوا أهل الكلام بذلك وذموهم غاية الذم والمتكلمون بذلك من النفاة أشهر ولم يذم أحد من السلف أحدا بأنه مجسم ولا ذم المجسمة وإنما ذم الجهمية النفاة لذلك وغيره وذم أيضا المشبهة الذين يقولون صفاته كصفات المخلوقين ومن أسباب دمهم لغض الجسم والعرض ونهو ذلك ما في هذه الألفاظ من الاجتباه ولبس الحق كما قال الإمام أحمد يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يشبهون عليهم وإنما النزاع المحقق أن السلف والأيمة آمنوا بأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من أن له علما وقدرة وسمعا وبصرا ويدين ووجها وغير ذلك والجهمية أنكرت ذلك من المعتزلة وغيرهم ثم المتكلمون من أهل الإثبات لم النظر المعتزلة تنزع في الألفاظ الاصطلاحية فقال قوم العلم والقدرة ونحوهما لا تكون إلا عرضا وصيفة حيث كان فعلم الله وقدرته عرض وقالوا أيضا إن اليد والوجه لا تكون إلا جسما فيد الله ووجهه كذلك والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جسما فالله تعالى جسم لكن كالأجسام قالوا وهذا مما لا يمكن النزاع فيه إذا فهم المعنى المراد بذلك لكن أي محذور في ذلك وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وإمتها أنه ليس بجسم وأن صفاته ليست أجساما وعرضا فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينفي معناها شرع والعقل جهل وضلال قالوا وكذلك العقل وكذلك فالعقل ينفي ذلك بما دل على حدوث الجسم والعرض القائم به قالوا لأنه لم يدل العقل على حدوث كل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم وكل صفة قائمة به وهو العرض والدليل المذكور على ذلك دليل فاسد وهو أصل علم الكلام الذي اتفق السلف والأيمة على ذنبه وبطلانه وسيأتي الكلام على هذا الدليل في موضعه قالوا فلا معنى لإن ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل لاستلزام ذلك بطلان حجة مبتدعة أنكرها السلف والأيمة لأجل دعوة من ادعى من أهلها أنها أصل الدين الذي لا يعلم الدين إلا به فإنما هو أصل الدين الذي تدعوه كما قال تعالى أبلهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ليست اصلا لدين الله ورسوله بل أصل هذا الدين هو ما بينه الله ورسوله من الأدلة كما هو مبين في موضعه إذ من الممتنع يبعث الله رسولا يدعو الخلق إليه ولا يبين لهم الرسول أصل الدين الذي أمرهم به وهذا مبسوط في غير هذا الموضع وعلى هذا التقدير فلا يكون فيما اثبته هؤلاء ما يخالف الوهم والخيال فتنقطع مادة التزامه بالكلية وقال قوم بل نقول ما وصف الله به من العلم والقدرة تسمى صفة ومعنى ولا نسميه عرضا لأن العرض هو ما يعرض ويزول وصفات الله لازمة بخلاف صفة المخلوق فإنها عارضة والتزموا لذلك وغيره أن صفة المخلوقات وهي الأعراض لا يبقى منها شيء زمانين ثم أئمة هؤلاء قالوا وكذلك ما وصف الله به نفسهم دلوجه واليدي نقول إنه من جنس العلم والقدرة والإكرام بل ما وصف الله به نفسه من الوجه واليد هو مما يوصف من الله ويوصف الله به ولا نسميه جسما لأنها تسمية مبتدعة ومهمة معنى باطلا ولا نقول ذلك من جنس العلم والقدرة ونحوهما بل نقول كما يعلم الفرق في صفاتنا بين العلم والقدرة وبين الوجه واليد ونحوهما فإن الحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا كما يفرق في حقنا بين العلم والقدرة والسمع والبصص فلكل صفة من هذه خاصة ليست للأخرى كذلك هذه العقيدة في حق الله وإن قيل إن ذلك يقتضي التكثر والتعدد وكذلك نفارق بين الوجه واليد والعين وبين العلم والقدرة ونحو ذلك وإن قيل هذا يقتضي التجسيم والتركيب والتأليف ونحو ذلك فسيات الكلام المفصل على هذا في موضعه إن شاء الله لكن علمنا أن ذاته ليست مثل ذوات المخلوقين وعلمنا أن هذه الصفات جميعها ما يفهم أنه عين يقوم بغيره وما يفهم منه أنه معنى قائم بغيره نعلم أن جميع صفات الرب ليست كصفات المخلوقين فإن الشرع والعقل قد نفى المماثلة والشرع والعقل يثبتان أصل الصفات كما يثبتان الذات فإن إثبات ذات لا تقوم بنفسها ممتنع في العقل وإثبات قائم بنفسه يمتنع وصفه بهذه الصفات ممتنع في العقل بل العقل يوجب أن الذات, القائمة أن الذات القائمة بنفسها لا تكون إلا بمثل هذه الصفات وعلى قول هؤلاء فلم يثبت شيء على خلاف حكم الوهم والخيال بهذا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس الاخره وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته